111. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به 112. انظر كيف نصرف الآيات ثم ما هم يصدفون